بوك تو بادمودو ثلاثة عشر ثلاثة عشر بانولو الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال مارتا يين بنجيسون دي؟ ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ اامي وك اوفيس لو pani chestundi هي تشتغل في المكتب هي تشتغل في المكتب اامي كمبيوتر pani chestundi هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر مارتا ايكدا عندي اين مارتا اين مارتا سينما تياتر بدا في السينما في السينما اا مي اوكا سينما تشوستوندي هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما بيتر ايهم بانچي استادو ماذا يعمل بيتر ماذا يعمل بيتر؟ أتنو يونوستي لو جادوت النادو هو يدرس في الجامعة هو يدرس في الجامعة أتنو باشرن جادوت النادو هو يدرس لغات هو يدرس لغات بيتر يكد بنادو أين بيتر؟ أين بيتر؟ كافيلو في المقهى في المقهى آتنو كوفي تاغتو النادو هو يشرب قهوة هو يشرب قهوة والكي يكدك ملد ميستم؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ غانا كاجيريلو إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية. مارلكي سانغيتام فيرادام انتي إشتام. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. مارلكي إكادي كي فيلادام إشتاموندادو. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ ديسكوكي إلى الديسكو إلى الديسكو مارلكي नाच يا مارتم إيستن ليدو هم لا يحبون الرقص هم لا يحبون الرقص